أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي يا عمري وحل العقلة اللسانية قولي <تصفيق> اللهم ما أخرجنا من ظلمات الوهن وعكرمنا بنور الفهم وفتح علينا ذو معرفة العلم وحسنا أخلاقنا بالحلم وفتح لنا أبو أبا فضلك علينا خزائنا رحمة الله وزكاة ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمموا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة مع المنسى للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الرحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيات اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصلون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذه إن شاء الله بداية الشريط الرابع من سلسلة فتح نص والله تقري زاد كما يحب سيد ابن عاشر والشريط الرابع وهنا بزعم إن شاء الله من أثناء من توقف الشريط الآخر في شروط صلع <تصفيق> ذكرنا البعض من شروط الصحة أجب علينا التفصيل تقسيم الشروط إلى هذه أنواع وعددها عنه 12 وأعطينا البعض منها وأعتقد وإن كنت غير متأكد من أن توقفنا يتنفينا من تعريف الطهارتين ووارك الله نعرفه الطهارتين اللي هو طهارة الحدثي وطهارة الخبث. ووارك الله نعرف ستر العورة واستقبال القبلة نقول أولا عن الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة حسب الترتيب اللي قلنا عنه ستر العبرات وسترها معناها إخفاؤها بكثيف معناها ما زاد كثيف معناها الشغالي يمنع الشوفة من خلاله عنها من ولا يعد مولي كذلك ما يعد واصف العب. معناه عن الثوب الضيق المشمور للعضو هذا ما هو ساتر لأنه يقال له محدد اللي يوصف العضو والثوب الرقيق المصرق اللي يشاف من خلاله البشرة من بعيد ومن قريب هذا اللي ما هو ساتر معناها ستر العورة معناها إخفاؤها حتى لا تظهر حتى يعود ذاك اللي تحت الساتر ما معرف شن هو هذا هو الذي له الستر ما يعود بمحددين ولا يعود بواصفين ويلقى إلينا عرفوا العورة شنه العورة معناها زاد ما يستقبح نظره وينهى الشرع عن نظره وتلطل الصلاة ببودوه معناها الظهور زاد ومتنوع للرجل عورته وللأمة عورتها وللمرأة عورتها أما عورة الرجل فهي ما بين ركب سرته وركبته هذا يقول عنواج بليستطر ولكن مات لا تبطل صلاته إلا بانكشاف عورته المغلظة معناها زاد عن الرجل عورته الواجب سترها هي من سرته إلى ركبته في الصلاة وخارج الصلاة ولكن صلاته ما يبطلها يكون إذا انكشف معناها زاد اكشاح الستر عن فرجه أك هو اللي بطل صلاته والفرج معناها زاد القبول والدبر هذا هو اللي قال الفرج واللي مرقب ذاك وأجب عليه ستر خارج الصلاتي ولا يضر انكشافه في الصلاتي معناه زاد كمثال عن الرجل منين يعود اللي رابط السروال ولابس الدراعة والدراعة رقبة تواسعة يالتي عس من رقبة الدراعة ودائما دائرة تحت تركي والله زاد مرقب السروال لين ملاحقوا السرة هذا هو اللي واجب عليه هو يا الله في حال عن هذا اختلف وهو في الصلاتي معناه زاد عاد بلا تركي وبلا الثان فرق الدرات واسعة يقولوا عن الحمد لله بعد ذاك اللي بين السر والسر والعنه ما يبطل إليه السر لا واجب عليه ستر بالصلاة غير عنه ما يبطل السر به اللي تبطل صلاته إلا بانكشاف مغلظته يلي تبطل صلاته هذه هي عورة الرجول وعورة الأمة يقول عنها نوعين معنى زاد الأمة الأمة المفتنة معنى هذه اللي جميلة مفتنة كالحرة عنها لها تستر جميع بدنها لأن صلان الستر شطر المرأة المديرونة عاد إفتان الرجل وهي العادة اللي مفتنة يعود واجبة إليها تستر جميع عبدينها كما يجبر على الحرة والعادة اللي غير مفتنتين تعود عورتها كعورة الرجل إلا أن صلاتها تبطل بانكشاف أي لمعات من ما بين سرتها وركبتها بعكس الرجل الرجل قبيل ما يبطل إليه يكون انكشاف المغلوة وهي يبطل عليها انكشاف أي لمعة مما بين السرة والركبتها هذا في حال عنها هي خادم المملوك أما واللي مرق ذاك واجب عليها ستر واللي هي الحرة معناها المرأة الحرة واجب عليها ستر جميع بدنها جميع بدنها واجب عليها ستر به المرأة كلها عورتهم به اللي شاها يا أيها النبي قل لأزواجهك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من شلابي بهن ولا يبدين ولا يبدن زينةهن وجاءت الآية الأخرى وليضربنا بخمرهن على جيوبهن هذا خارج الصلاة فكيف بها في الصلاة الصلاة وخارج الصلاة هي دائما وأجب عليها ستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فقط هؤلاء الوجه والكفين هم اللي يجوز بدوهما من المرأة ولذلك الخاطب يعني الرجل إذا خطب المرأة وهو مطالب بالتعرف عليها وهي كذلك مطالبة بالتعرف عليه مطلوب منه عنه يراها ويشوفها ولكن لا يجوز له النظر إلا إلى وجهها وكفيها فقط ولو كانت للضرورة والله الحالة تبيح نظر على شماه هذا يعود يرخص له وفيه لأنه حالة كان مشتر ومطلب عنه يتعرف عليها حسب ما يجر له الرغبة فيها ولكن لا لا يجوز النظر ولا يجوز لها هي انكشاف ما سوى وجهها وكفيها خارج الصلاة وأحرابها بالصلاة أما إذا كانت هي في الصلاة وانكشف بعض الستر لا هي يخلق؟ يقول عنها تبطل صلاتها بانكشاف سترها إلا في البعض القليل المرخص لها فيه أو معفوغ لها, معفو لها عنه كفاش كيف بدو الشعر شعر الرأس حال عنها انكشح عن رأسها وبدو شعر رأسها سهوان والله بعض أطرافها كيف زندها والله يدها والله يكراها والله انكشفها عن بعض صدرها اللي هو قاشوشها. في هذه الحالة يقولوا عنها معهو لها عنه لأنها ما يقاصدته وتعود عليها لعادة في الوقت عود من دوب تعيد في الوقت معناها عن صلاتها الصحيحة ولها فضلها بعد تعيد في الوقت ما دام الوقت حاضر, حاضر تعيد هذه هي عورة الواجب سترها الواجب سترها بالصلاة وخارج الصلاة من شفصة الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة اللي هو استقبال القبلة القبلة الآتقالة هنا عرف شنه القبلة في الإسلام قبلتان اولا كانت القبلة بيت المقدس من عهد منين بناء موسى عليه السلام بيت المقدسي القبة التي بناء عند محل بيت المقدسي وجعلت بناء إسرائيل بيوتهم حواليها وصدوا بيوتهم شورها وعادوا يصلوا ليك القبة اللي دائره وفيها الألواح من ذاك التاريخ اللي هي قبلة وصلى لها بناءه داود بعد ذلك وبناءه سليمان وبناه وبناءه وبناءه تنقبل وجاء الإسلامه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة بيت المقدس مدة من الزمن وكان يتمنى في نفسه أن تكون القبلة لبيت الله الحرام لأنه هو أول بيت مضيع للناس وفيه مقام إبراهيم وفيه الكعبة وهو محل شرف قريش هو بل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بل مولده ولذلك إذا الله رغبته فأنزل عليه الآية الكريمة وهي قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي قبلة ترضيها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطرة بهذه الآية الكريمة تحولت قبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام وبالأخص من بيت الله الحرام الكعبة والكعبة موجودة في بيت الله الحرام المسجد ولذلك عاد المصلي ويجبع عليه ينوع عنه مستقبلا الكعبة وإلا بحيث مان والكعبة ينوع عنه مستقبلا بيت الله الحرام لأنه يحتوي على الكعبة وإلا منين يخسر هذه النية يعودك الساعة أصلاته باطلة بهالي يبقى عليه شرط من شروط صحته اللي هو الاستقبال. طيب هذا صار قبيلة، هذه التنوع يقول عنها قبيلة العياني معناها زاد القبلة بالنسبة لحد في بيت الله الحرام وهذا راعي في الكعبة أصلياته ما صح يكون إلى عادي خرسها يراعي فيه الجهة اللي عاد إليها عنه يختتم صلوات شوارها إلى نعده راعيها. قال العياني ولا هي غير هذا مناد في عند بيت الله الحرام في الحرم كامل ما صح أصلياته يكون عود راعي في البيت. رأي في بيت الله الحرام صاد شور الجهة اللي هو عنه صاد شورو ونقال له قبلته العيانة وبعد ذلك قبلته اجتهادة معناها زاد الإنسان نعود ما هو في بيت الله الحرام يغير يعرف الجهة اللي هو فيها وعنده أدلة يستدل بهم عليها ويعرف تعمله كل أدلة وعود يقول أنا راني بعد نتوجه إلى بيت الله الحرام في صلاتي وبيت الله الحرام عندي دليل على الجهة اللي هو فيها وذاك الدليل وتوساله ما هو كذا كمثال نقول عن اللي يستدل به في أرضنا هذه أرض موريتانيا المنازل معناها هذا النجوم اللي في السماء اللي لا تباتكي في الثرية والتابع والذرعان هذا الضركاتية نجوم ثابت مسارهم في السماء دائما كاردات الطريق واحد نشوفهم فيها وقلوا عن ثابت عن الثرية عنها تطلع مسامتة للكعبة ولذلك عاد الموريتانيين يستدلوا هذا النجوم اللي هما حد يعرفهم وحد ما يعرفهم يلوذ الحد يعرفهم ولهنجو إن شاء الله وحد ما يعرفه أذوك الإدلة لهنجو كيف تاك حد عنده البوصلة هذه اللي عادت معمول بها اليوم هذه الآلة اللي كيف الوقاتة اللي بإذن الله فيها مادة بغناطيسية يقولوا عنها شوكتها لا تثبت إلا وهي متجهة نحو هذا الكوكب ثابت التلي البصيلة على كيف الوقاتة مصنعة من هذه الاكتشافات الحديثة وفيها مادة غنائية وفيها بلا تحرك كيف حركة برتر الوقاتة هذه وبإذن الله مادة المعدل ولا تركيبها المعدل عليه عن ذيك الشوك ما تثبت ما يصادع لشيء واحدة معينة لشيء كوكب هذا هو في الناحية الشمالية من السماء من قدنا من هون ثابت لا يتحرك ما هم الكواكب السائرة وراتب راتب أظننا عنه إن قال له سهيل أو إن له إسم أخر من إسماء الكواكب ما لابسهم وموجود وقد شفتوا أطنان طولي حد يعرفوا بمسامة نتل وذيك الشوكة بإذن الله اللي في البوصلة ما ترتب ما يصاد شهر ولذلك عادت كل ناحية تقدر بالمسافة اللي بينها هي وهو بالدرجات وهي ذيك تستخدم من عربية جهته الصلع اللي معروف كل بلايدة درجتها منها معروف يشوف حد بل مين بيتت كان بينها مع ذيك الدرجة وصلت على ذيك الجهة إذا الباطل هذا هو استعمال الأدلة وينقال له اجتهاد هذه هي قبلة الاجتهاد المنادم يعرف الدليل عنده الدليل ويعرفه ويعرف تعنيله يجتهد به في الجهة القبلة الثالثة فبيلا طول تقليد معناها رجاج ما يعرف الادله ولاه في بيت الله الحرام ايش الله واس هو هذا واجب عليه قلب قلب معناها يلبد الحد اقتدى بيه معناها زاد يتبعه في الجهة اللي يصلي لها لا يسول يقول له انت على انت صلي يقول انا نصلي صلي لي والله يشوف مسجد مبني يك ساعه مولي يا يقلد محراب ذاك المسجد اللي ذاك هو عاد بمسجد كبير بين توجمع عن المسلمين تعرفوا الجهة هو أن يقلد محراب ذلك المسجد, المسجد وخارقة قبلة أخرى يقول عنها كقبلة العيان اللي هي قبلة حد في بيته في, في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عن نواج به الذي يقلد محراب النبي صلى الله عليه وسلم عنها كقبلة العيان ما يصح له تقليد غير ذاك المحراب اللي ذاك هو إذن هذه هي القبلة وواجب رجيتها وواجب استقبالها في الصلاة وإلا لا تصح الصلاة. إذن بعد الشروط اللي قدمناهم نظرا لعن الشروط لا من يسبق الصلاة يحصل سابق التحدي صلي. من هو تجا الشروط الصي؟ كم الصلاة حد إنه يقيس الصلاة ويلتشوف فرائضها صنها مندوباتها ومكرهاتها ومفطلياتها إلى آخره. ولكن ما يجد قيس الصلاة ما حد انه ما حصل شروطه واتذكرت عن الشروط ما في جبنا منهم ما هو شروط الصحة معناها هذك الشروط اللي ما تصح الصلاة دونه وما زالنا واحدين ما زالنا شي ينقال له شروط الوجوب معناها ما توجب صلاة دونهم وهذا ينقال منهم ينقال له البلوغ معناها عن إنسان ما فيها تبلغ صن التكليف ما واجب إليه الشقاس وشن هو من باب حراء الصلاة غير بعد إله حدرها تعود صحيحة تعود صلاة نافلة يجبره هو يجبره والدي يجبره معلمين، ويجبره حد كامل شارك فيها. أنا عزاد عن أصليات الصبي هذه متعدله لا بد منها. يقولون عنها واجبة على والييه، مع أنها واجبة عليه أمر بها. والصبي ما هي واجبة عليه في اليوم، وواجب عليهش، غير بعد واجبة على والييه يأمر بها وعلمها. والشرط الآخر هو عدم الإكراه. معناه زاد حد ما هو مقه، نامك ما هو مكتف. بمكفوض عليه ومع هذا قالوا وحدين احتياطا أنا منادم عش عقله لا أود من عني ودي الصلاة على الحال القدر عليه حتى ولو عدم الشرط ما قديش برباش الطهر عن نصليها في اللي هو فيها وإن كنا قاعد القضية تناولناها سابقا ولكن نقول باطل عن شرط في الوجوب البلوغ وعدم الإكراف معنى زاد القدرة حد قادر علم المسئلة لله يكلف الله نفسه الله وسعى الشروط الأخرى قال له شروط الصحة والوجوب معنى وهذه الأول منها بعد جاء دخول الوقت الصلة ما توجب محدا ما دخل وقتها وحد عدلها ما فات الحق وقتها فعال فعلا حراما وصلاة ما صحت يذيك لا تسمى صلاة ما تعذر نافلة ولا من باب حرافرة الثاني العقل منادم ما عنده عقله ما واجب عليه الصلي به اللي ما واجب عليه الشبه اللي شرط التكليف العقل ولا صلى ما تعود له صلاة صحيح به اللي لم يعقل واجبها من مندوبها من مفطيها ثانيا الخلوب من المانع معناها المرأة ما دامت متلبستا بالمانع اللي هو دم الحيض والنفس ما واجب عليها الصلاة ولا عدلتها كذلك ما تصح وحرام عليها القضاء عليها بعد ذلك كذلك الشرط الرابع عدم النوم به اللي ما لما يستيقظ يقولوا عنه ما واشبع لي ولكن بعد يالت الإنسان وخصوصا في هذا الزمن يعرف عنده عند منين يستيقظ إليه يرجع له عقله وتفكيره يالت يعرف عنه واشبع ليه يصلي وواشبع ليه يعرف كنصر لحبيه وهذا إياك يعود عندنا سلاح للشيطان اللي منين يستيقظ واحد من فقط من الليل يقول له هاتكي تكي ده ما الليل نزار الليل جرب الإنسان هون يلاحظ عنه بعد واجب عليه منين يستيقظ يخرص كان الوقت الحق وإلا هذه للوقت الحاج حرام عليه تلي على طل حلاص ما حد إنه ما صل مناد مستيقظ وعرف عن الوقت الحق والله شكه حرام عليه تلي يتكلم حد إنه ما صل غير بعد ما حد إنه راقد ما استيقظ يقول عنه ما واجب عليه شبه للنائم ولا يطبقه وإلا عدد الصرفه وراقدون واللي ما عد صحيه ما تعود الصرف. لا تعود لا تكون النافلة لنا لا فرضا كذلك الإسلام نظرا لأن الكافر ما هو خاطب بالفراو ولا عدل الصلاة هو ما ما, ما يعرف اللي واجب منها ولا اللي حرام ولا شروطها إذا ما تصح ما ترد الصلاة الشرط السادس هو وجود المطهر معناها حد قدر على الشرط الأساسي اللي هو حصول طهارة الحدث يشبر الماء باش يتوضى والله تفراد باش يتيم وعليه يقولوا عن نادم فقد الشرط اللي هو المطهر اختلفوا هي العلماء كانوا واجبا عليه يصلي بلا طهارة والله يترك الصرقاء ما تلات واجب عليه والله كان يصليها في كل اللي هو بيها ويقضيها واللي لارا المطهر والله كانوا يترك في ذيك الساعة ومني لجبار المطحر يصليها وينظم هذا واحد يقول يقول فمن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأطوال يحكينا مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغوا يقضي والأداء لأشهب مالك قال هو هذا أصلا مشروطه شرط عنه ما يجد يدخل الصلة محدد أنه ما حصل طهرة الحدث وطهرة الحدث لا تحصل إلا بالماء والطرابي وهذا نعهمه والله معناها أنه يسقط عن الصلة ما يصل لها بالحال اللي هو فيها ولا ذو أشبع ليه قضاءها الوقت و... و... وقال قوت غير مالك عنه يصليها ذاك الوقت ذيك الحال القادر عليها اللي هو الوقت اللي هو القول المحتاط ومنين يجبر المطهر بعد ذلك يتطهر وصلي ذيك الصلاة قال أصبغ عنه لا عنه هو واجب عليه الصلاة ما دام عنده عقله لا تسقط عنه يغير واجب عليه اللب قد ما قدرته والمطهر عجز عنه إذا عليه أن يصليها كما هو ذيك الحال اللي هو قادر عليها يحرم عذر الصلاة. قال الشاب لا وقع ذاك ما يقد قدم عليها به الصلاة بلا طهارة لا تعد صلاة يغير بعد راهية في مته والوقت اللي قدر على الشرط يحصل ويصلي معناها من يقدر عيش برد تراب باشت يمم والو الماء باش والله يعدل طهارة ويصلي هذه الشروط انظامها واحد اللي هي شروط الصلع اللي عشر مفصلة بين ثلاث اقسام شروط صحة وشروط صحة ووجوب وشروط وجوب فقط فيقول دون كما من الشروطيات في قوله شريط للصلاة طهرتان من شروط الصحة دون الوجوب كالغطاء والقبلتي وسكت الشيخ عن الإيمان وللوجوب دونها شرطان ألا يكون مكرها وبلغا ولهما ألا يكون فارغا من عقله وغير نائم وناس وطهرت من حيضها ومن نفاس بلوغ دعوة الرسول ووجد مطحرا من مائنا ومما صعد كذا حضور وقتها فسمع وعيل عدها عن صاحب اللوامع وبعد الشروط لاحقنا عندنا شروط صلع يا نشوف فرائض نقولنا عنها فرائض معناها مسائل واجبة من أن منها واحدة تخسر السلكان يقول نقال لها الفرائض لها الأركان معناها زاد الأجزاء التي تتركب منها الصلاة وهذه الفرائض أو الأركان 16 مسألة تتركب من نية أولا وبعدها أفعال وأقوال يقولوا عن نية قعمنا نتكلم عليها من ناحية الله نقول يا غير الأقوال والأفعال مختلفة الأفعال كلها واجبات إلا اثنين أو ثلاثة والأقوال كلها منذوبات إلا واحد أو اثنين إلا اثنين هذه الأفعال واجبة يكون اثنين والأقوال مندوبة يكون اثنين إذا و... إن شاء الله ونشوفهم قال وعند ست قال هو الصوره إن جاله هنا كلنا ومجاك نصر للشروط اللي اثنين تكلمنا عليهم وقال فرائض الصلاة 16 شروطها 4 معتبرة وبدأ يعد الفرائض قبر قال تكبيرة الاحرام وتكبيرة الاحرام سابقها فرض قال له النجة معناها القصد والقصد زاد معناها العرادة الله يبغينا نعبره بالعرادة والله يبغينا نعبره بالقصد معناها الشهام ما لقاش عدله والله ما عدله لأمر ما هو قصد به كذا فأكبر قال له النية نية الصلاة لا بد من تنعرف لأن تميز قلوا عن نية الصلاة الترك من عدة نوايا. نوايا لا بد المصلي من ينواها المصلي له يعد فذ الله إمام والله مأمو وعلى كل حال هو لا بد من ينوا القرب لله تبارك وتعالى وينوا أداء الفرض وينوا استقبال بيت الله الحرام وينوا الإمام إلى عاد إمام في جمعاتنا والله استخلافنا والله صلاة خوفنا يساعد واشبع إليهم والإمام اللي هو الإمام وينوى الاقتداء لعادة الإمام هذه النوايا كاملة لا بد من ينواها وصورة هذه المسألة بعد قاعدة كل مصل لا بد من ينوا القربة لله تبارك وتعالى وينوى أداء ما وجب عليه وينوى استقبال البيت كيف الله يعد من درسته وينوى الصلاة المعينة نعم قالوا عنه يلطى خالي الكلام مختصر ينوى مضمونه ينوي مضمونه والله لفظ ولفظ ما يخسر شيء وترك اللفظ مال ما يخسر شيء جدا الله ينوى معنى هذا الكلام وتروف في نفسه وجد ينوهر معناه ويلفظ الكلام هو اللهم إن يتقربوا إليك جاءت القرب بعداء شل عداء والله بقضاء رعت اللي صل قضاء ما علي شاء تعيين الحكم كانوا فارض والله نافلة والله تقرب إليك بنافلة كذا مفترضته علي من صلاتي الظهري والله العصري والله المغربي والله العشاء والله الصبح لمنهم لا يصلي إلا عادت اللي أداء كافيه لقال ما افترضته علي أداء ما علي من صلاتي كذا وعين الصلوطوف رهب وتعينها وأداءها يقتضي أعداد ركعات ويقتضي اليوم اللي هي منه والشهر اللي هي منه هذا كافي إذا قال اتقربوا إليك بأداء ما افترضته علي من صلاتي كذا اللي هي صل ما عينه فين هو قد ركعات ولا عينه فين والنهار اللي هي منه إنما يجزيه هذا فقط أما اللي عاد للصلة قضى عن الصه لا يقول يتقربوا إليك بقضائي ما افترضته علي من صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشار والصبح اللي منهم قاضي من يومي كذا لا بدلوا مني يعين النهار اللي هي منه بهاش بهاللي القضاء فيه أسر من نواع ذلك الصلة اللي هي لغير الأداء ما فيه من نوع ذلك الصلة يكون هي وحدها للي أداء صلاة يامس ما ترأت أداء وصلاة الصبح وماللي ما هي أداء الخارقة لا أداء واحد العادة للظهر ما فيه يكون عداء ظهر واحدة من ذاك اليوم وحاله هو من إقامة وصغير يكفي من تعيين ركعاتها هي اللي هو مسافر هو الواجب إليها ركعتين والعادة اللي حاضر واجب إليها أربع ركعات عاد هذا المولي يتضمن عدد ركعاته وخالق الصورة عدله من الناس يقول صلاته الظهري والله المغربي أربع ركعات والله ثلاثة ركعات من يوم كذا هذا ما هو لازم حقا ما لا يفسر شيء إلا أنه ربما يعود يفوت للمقتدي شيء من تكبير الاحرام تكبير الإمام والاستماع الفاتح أو ذا يشغل عنه وربما عاد يودي مولي وسوسه والله عاد هو يعتقد وجوبه هذا كامل ما هو يرضى هذا كامل يأتركه عنه من يعود يعرف عن ذا ما هو واجب ولا هو عن شص وشن هو ولا هو حاصر ولا هو فوت من الفضل يجد يعاد له غير ما هو مطالب به المهم عن صورة النية هي اللهم إني أتقرب إليك بأداء ما افترضته علي من صلاتي كذا وهذا كافي معي نفتعينا الركعات الأنهار والله عادت قضاء يقول اللهم إني أتقرب إليك بقضاء ما افترضته علي من صلاتي كذا من يوم كذا هذه هو حالة الني وقلنا عنه نوياها عدة وحدات لهي أنوا الاستقبال لهو استقبال بيت الله الحرام هذا يعد السبب. السابق الحرام ولا ينوى الاقتداء بالإمام العادل اللي هو مامون وينوى الإمام العادل اللي هو إمام في جمعة والله إمام في صلاة خوفه والله إمام في استخلافه هذه هي النية ولا ننساه عن محلها القلب ولفظها شي من الناس قال عنه ما يتواسع به اللي لفظها يودي الاختلاف القصد واللفظ وفي هذه الحالة جلقاء الشيخ خليل قالوا لفظه واسع وإن تخالفه اللي هو اللفظ والقصد فالعقد هو المعتبر والرفض مبطل إذن عاد هو الأكمل وعنوى اللي ينوى ذي هذا الكلام يتخمن فيه ويتخمن في مضمونه معناه معناه وينوى ينوى, ينوى عنه متقرب لله وينوى أداء وينوى الصلاة وينوى الاستقبال وينوى الإمام والله الاقتداء العادل هذا هو لي الله ينوى أو ف... تبع بعد بعد النية لا أجد تكبيرت الإحرام تكبيرت الإحرامي معناها التكبيرات الأولى التي يدخل بها في الصلاة ويحرم بها فيها ويحرمون بها ما كان حلا قبلها اشتقاقها قيل عنه من الإحرام اللي هو القصد والدخول في الصلاة به للنساء لعددهم رجاء جراء في العبادة في إحرام الحاج والله يسمي تكبيرة الإحرام لأنها يحرم بها ما كان حلا قبلها به الابن اللي, اللي عدلها حرام اللي إليه يتكلم والله التفت والله يشتغل بغير الصلاة وهذه التكبيلة لا بد أن يكون واقفا ولي فرض أخر فرض ثالث من فرائض الصلاة اللي هو القيام لتكبيلة الإحرام القادر ما هو عاجز منين يعدل عدل تكبيلة ما هو قائم لا تجزئه إذا واجب القيام له فرض من فرائض الصلاة حد يعدلها في قيامه ويعود مستقبل القبلة به اللي هي جزء من الصلاة وصلق لنا عنها شرط في صحتها استقبال القبلة ويعود على طهارة به اللي فتنقلناها ما هو محتاج ومن التص يعدل هذه التكبيرة لا يجزئ فيها إلا لفظ الله أكبر ما يجزئ أي لفظ آخر غير هذا اللفظ وهذا اللفظ هو اللفظ الأول من الأرفاض الواجب من الأرفاض الصلاة هو قول الله أكبر للإحرام والتكبير بعدها كامل ما في شي واجب إلا هي, هي واجب ركن من أركان الصلاة ولابد منه من ما تحصل في الصلاة هي بطلة ومحله يعود واقف ولابد من لفظ الله أكبر وأي لفظ آخر من ألفاظ الذكر والتسبيح والحمد وهذا لا يجزيه لا بد من لفظ الله أكبر وأكوع اللفظ أي تكبيرة الإحرام والش... والقيام اله يجي بعد ذلك قراءة الفاتحة اللي هو اللفظ الثاني من الألفاظ الواجبة في الصلاة والفاتحة اللي هي أم الكتاب اللي هي الحمد لله رب العالمين إلى آخر الصورة هذه قراءتها واجبة واجبة على على الإمام وعلى الفذي اتفاقا ما فيهم واحد قد صلي ما قرأ الفاتحة ولا تقد صحناف لدونها اللي كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج كررها ثلاثة مرات الخداج هذه اللي لا منفعت فيها إذن عاد قراءة الفاتحات لا بد منها وقراءتها الصشن هي يا علاجين القراءة لا بد أن تكون بحركة لساني واللي هو السر والجهر بها منذن الله يجيبوهم غير بعد لا يسمى قراءة إلا تحريك اللسان بها ومن ينفث تحصل حركة اللسان تعذيب من القرآن والقرآن واجب من لتحدي قرآن ولي يخرج حروفه من مخارجها معناها اشتدع للفاظها الفاظ معناها واجب تجويدها والاجتهاد على أرفاضها وقال قال العلماء والصالحين أنا منادم ضيعها ضيع تجويدها عن نصراته باطلة ولا صالح لش صوش نو وهي يجيبه المتاله منظومه عنده ينظم لها تجويده إذن عن فاتحه هون وأجب قراءتها على, على الإمام وعلى الفزي اتفاقا ما تسقط عن واحد منهم والمامون ما زن الله يجيبوا أخباره إن شاء الله يلوا عنها وأجباله والله عنها سنة لو مثلا لهم نتكلم عليه يغير بعد حد مصلي واحده والله حد مصلي إمام ما يقدر تصح صلاته إلا بقراءة الفاتحة في كل ركعته وقراءة الفاتحة ما تحصل يكون قراءتها بحركة لسان وحد الته يقرأ الفاتحة بحركة اللسانه واجب واللي يجده إلى النطق حروف حروفها بعد الفاتحة يقيس الفرائض الأخرى الفاتحة متوالية شي نقال له الركوع والركوع معناها انحناء الظهر وقبض الركبتين باليدين وهذه الصورة واجب, واجب الاعتدال فيها وواجب الطمأنين فيها واجب حد يعتدي المعنى يسوي ظهره إليه يستقيم كالعمود وكان صلى الله عليه وسلم إدارك ركع يسوي ظهره حتى لو وضع كوزه على ظهره إليه ماهرق معنى زاد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان من يركع يمغط ظهره يستوي لين يعود ما فيه بلد ارقب من واحد ولا واحد قلب ويعود من متن ناظير ومنين ينطرح عليه قدا حملان من اللي لا ينكر بمتن تناظر ظهره وهذا هو الصورة اللي يا الله حد يعدل واجبة واجبة الطمئنين فيه والاعتدال والطمئنين والاعتدال بسل الله يجيبوهم إن شاء الله عنهم واجبونه في كل الركم بعد بعد الركوع يشيل رفع من الركوع والرفع من الركوع معناها حد منين يعد الركوع و يعد فيه التسبيح الذي يعد يرفع منه قائما حتى يستوي قائما ويطمئنه في قيامه ويعتدي هذا ما اللي ما ماكياج ذيك الإشارة وترقيب الرأس تغزلت رأي ذيك قولوا عن وارد حديث عنه باطلة أشيان الناس صرق لكن اللي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله كيف يسرق الإنسان من صلاته قال الله يحسن ركوعها ولا قيامها إذا عنها صورة خصيصة ودنية الركوع ما يتعدل والرفع من الركوع ما يتعدل والصجود ما يتعدل والرفع من الصجود ما يتعدل هذا من أدم يعدليك الصورة أخير فيه ما يصلي يهلموا تلاعب بالصلاة والتلاعب بالصلاة كفر فالفهم يصل لها صور وهاء ولا أبد منها عدي عدلها هذا بعد الرفع من الركوع إيش السجود اللي هو بوضع ثمانية أعضاء من عضائه على التراب هاي الأعضاء الثمانية أولا أطراف الرجلي ثم اليدين ويعود باطن العكوف ييعود اليدين يعود نطراح على التراب ثم الركبتين يعود روس ركابه في التراب ثم جبهته وأنفه هذا فيهم سبعة واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت وأنصر إذا على سبعة أعظم. اللي هم أطراف الوجهين السنتين والركبتين السنتين واليدين الثنتين والجبهة هذا واجب بالاتفاق واللي هو الأنف قالوا وحدين فغير ماركية عنه واجب وقالوا عنه من الوجبي النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا الحديث. قال الشبهة وأشار بيده إلى الأنف. قال واحدين عنه معناه عن عن الأنف عنه فصون من الشبهة والفي الصيود عليه والمالكية عنه مندوك. قال واحدين عنه الصند اللي هو الصيود على الأنف. إذن هذه بعض الصورة الصيود على ثمانية أعضاء. سبعة منهم واشبين قط عن اللي هم الصيود على أطراف الرجدين والركبتين واليدين والجبهة هذا واشبينه من هذا المعذر اللي هو الصيود ما, عدلها ما واللي هو الأنف. قيله واجب قيله سنة او مندو بعد السجود ياتي الرفع من السجود معناها على الناد مسجد كما قلنا يارتم ولي يرفع من سجوده حتى يستوي ويطمئن جالسا يعدل جلوسه ويستويه فيه يرفع يديه من التراب ويضعهما ما على ركبتيه ويعدل من الدعاء والله الله يعدل ثم يسجد مرة اخرى هذه الصورة هي هي اللي واجبة هذه هي الأركان الواجبة في الصلاة وما زالوا واحدين وخرائم لا ينعدوهم هو عددهم كامل العشر قال فرائض الصلاة ست عشرة شروطها أربعة معتبرة شروط ما فات على شأنهم والفرائض اللي عندهم قال كثيرة اللي أحرام يتنجبناها والقيامودها ونية بها ترامم معناها النية اللي بتناطينها وقلنا صيغتها عنها ترامم معناها تقصده عند تكبيرة الاحرام وواجبة قبلها بهاللي منين ما جسّاب تكبيرة الاحرام لا يتبطل الصلاة بهاللي تؤدّ تكبيرة الاحرام شيء قبل النية ذاك بس فاتحة لي قراءة الفاتحة مع القيام للفاتحة بهاللي قراءة الفاتحة لا من القيام رهار القادر عليه من هذم قادر القيام منين يقرأ الفاتحة راكع والله جالس والله ساجد صلاة ويك باطلة معنا واجب القيام للفاتحة بهل القيام ضرف لها وضرف له حكم المظروف وهي واجبة إذن عاد القيام له واجب كما تجيبه هي فاتحة مع القيام والركوع اللي هو اللي قلنا والرفع منه والسجود بالخضوع والرفع منه والسلاء منين تفوتها إلى السلاء خالق فرض آخر ينقال السلام السلام متركب من شيئين من فرضين واحد ذاك القدر الله يسلم فيه المصلي من جلوس هذا واجب منادم يسلم ساجد والله قائم ما عند ذاك الجلوس صراخ صلات باطلا به ذاك القدر اللي يحصل فيه السلام من الجلوس الأخير من هذا واجب ركنا أركانه ولا تصحذون ولفوا السلام مولي اللي هو قول المصلي السلام عليكم هذا واجب صاد هو منادم عدل شمان هو باطل. يجي كذلك اشين قالوا الاعتدال معناها الاستواء على يتناظر في كل ركن الى عادل اللي يقايم واقف يتناظر واقف ما يعود ماير ولا عادل بدلا مرق بكراع ولا وضع واحد على الاخر ولا يعود مشقم ولا يعود صاد لا يعود مستقيم وقف طب مستقيمة كيف منادم واقف بين يدي الملك الذي لا يغفظ ولا يغيب ولا ينسى في المصلي واقفهم بين يدي الله. يعطي المصلي ذكر عن واقفهم بين يدي الله، وأن الله لا يخفى عليه شيء. يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور. مناد ملا يصل يعطي يتفقد عنه واقفهم بين يدي الله يناجيه فكيف به لا عاد واقف أحد البطلون؟ الله واقف أحد الحاق؟ الله واقف أحد الشرطي بعض؟ كيف؟ لا يعوذ وخايف معين عليه؟ ولا يقدر تفتحك ولا يقدر أقب صوت ولا يقدر انحرف كيف وهو يقف بين يدي الله يناجيه في عداء أعظم واجب وجبه الله على خلقه إذن يالتو يعتدل ولا يفرفش ومنين يعتدل كذلك يجي فرض أخرين قال للطمأنينة معناها زاد هبوط الأعضاء سمن أما معناها واجبع للمصلي أي ركن عاد فيه يرتب فيه قد اللي يحق يتحقق هو عن أعضاءه كامل ينرتبوا واستقروا في ذاك الاعتدال ذاك وهذا واجب معناها أنا لقاش عدل ركن ولا استقر فيها جم جمعتدي جمعتتي غير ما ارتبوا شرم واللي متحول هذا بقى عليه فرض ينقال له الطمأنين الطمأنين واجب والاعتدال واجب هذا لابد منه يجي بعد ذلك فرض آخر ينقال له متابعته سابق بعد قاعد شيء ترتيب فرائض الصلة في نفسها الصلة لها صورة والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمونين وصلي وهذه الصورة هي التي كان يصلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتيبها عليها واجب معناها الأول العدل والنية ما يسبق هاشي والنية يتلبها تكبيرته لإحرام ما يسبق ذاك شيء تكبيرته لإحرام تعقبها الفاتحة ما يدخل بينهم شيء وبالفاتحة تعقبها بعد ذلك من الواجبات يعقبها الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والسجود مرة أخرى وهكذا في كل ركعتين اللي اندشاء الركعات الأربع أو الثلاث أو الاثنتين حسب الثلاثين اللي يصلي هذا الترتيب واجب واجب وجوب أروك لنا من هذا المخصره ما يحصل له شي سوى شنهو من هذا تقريبا ومعدل الفاتحة سابق تكبيرته لحرام والله عدل منهم أحد السابق النية وصلاة ما صلح ومن هذا ما عدل الركوع سابق الفاتحة ما صلح لش سوش إذن واجب ترتيب الصلة في أنفسها ترتيب فرائضها بينهم وترتيب صننها مع فرائضها وترتيب صننها في نفسها واجب ترتيبها على هذه الصفة للحقن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها يجي الصعاق بها كنية الاقتداء حد ما موم لا يصلي بإمام واجب عليه ينوى ومنين ما ينوا الاقتداء به قالوا وحدين صلاة وقع بطلة اتفاقا يسوه وقع صحته يصمع قالوا ما حد انه منين كل ركعة يقرأ فيها الفاتحة ويجيب الفرايط كاملة تقدوا صح غير بعد منين يترقي رأت الفاتحة راهي بطلة صلاة اتفاقا به اللي هو من نوا الاقتداء والإمام لا يحمل إلا عن المقتدي به وهو وراه وابقا عليه ركن الله بطلع له وكانه اللي اقتداء قبل وترك الفاتحة يحملها عنه الإمام ما تبطل عليه لغير من أن عاد هو لمين هو الاقتداء عاد الإمام ما هو رابد عنه الشعود هو ترك الفاتحة راه ترك ركنه وبطلت صلاةه من عند ذاك معناها شبعناها عن المأمون اللي هو ذلك الإنسان اللي صلي بحد قدام واشبع ليه عنه مقتدي به معناها مقلد له في أفعاله إلى عاد اللي متوافق هو هو في الصلاة الله صلي هذا هو الاقتداء اللي هو الإمام وأشبعيهن وعنو إمام فثرت محات ثرث مواضيع واحدة الجمعة الجمعة إمامها وأشبعيهن وعنو إمام به من شروط صحة صلاة الجمعة ما تقدر تصح صلاة الجمعة لأي إنسان دون إمام عاد هو من عندك وأشبعيهن وعنو إمام لهذا الناس وهم موليين وعنهم مقتدين بحور كذلك خارج الصلين قال له صلاة الجمع معناها عيد بعض الأحوال يعود الناس لا هي جمع بين الظهر والعصر والله بين المغرب والعشاء اللي هو بين الوقت ويعود ذيك الساعة لا هي جمع إمامهم لا بد يعود واحد ولا بد منهم ينوه عنه إمام واش بعيد ذيك الساعة ينوه الإمام جاك تصح لهم الصلاة كيف تاكم ول ما يتصلي صلاة الخوف صلاة المقاتلين هذا الدشات في الآية وإذا كنت فين فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وريأخذوا أسلحةهم فإذا سجدوا فليكونوا من مرائكم والثاني طائفة وخلالا من صلوا فليصلوا معك هذا الإمام واجب عليه وعنه إمام للطائفتين ذيك اللي معه حارن ذيك اللي مزالت له يجيهم واللي تم تحرره صورته ما إن شاء الله قد قرا إلى الحج إذا هو هذا واجب عليه وعنه إمام كذلك الإمام المتصخلف مناذم كان ماموم وبطلة صلاة الإمام ومد الويدون ترشور وداره في برل وذاك ينوي حال النوع عنه عاد إمام منتقلا من مأموميته إلى إماميته لياك صح به صلاته كلناس اللي رأوا صح صلاته هو ملي هذه نية الإمام اللي عليه اللهم هو الله خيراً قال فرائض الصلاة 16 شروطها أربعة ثم اعتبرها تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام فاتحة مع القيام والركوع والرفع منها والسجود بالخضوع والرفع منها والسلام والجلوس له اللي هو السلام لفترق الله عن الواجب وترتيب أداء اللي هو أداء صلة في نفسها في الأسوس معناها هي أصولها والاعتدال مطمئنا بالتزام تبع أمامهم بإحرام سلام الاعتدال والطمأنين فتنجبناهم قال عن المؤلمين ما يجبوا على المقتدي وهذا ما ذكر فرض ولا ركن من أركان الصلق وهلي ما كل ساعة توفر عن عيات في صور الصلق يعود إنسان مأموم معناه يصلي بإمام قبل قدامه إذا الساعة يعود واشبأ ليه متابعته متابعته معناها ما يعجل ما يعدل شي سابقه ما يعدل فعل ولا قول ما حد ما فات عدل الاماء وفاي الصيف نقولوا عن الماموم عنده صوره صوره ينقال لها المسابق وصوره ينقال لها المساوق وصوره ينقال لها المتابع المسابق معناها يتم عدل اسم الافعال السابق معناها يرفع راسه من الركوع سابق ومن السجود سابق ويصلي قبله هذا ينقال المسابقه وهذه في الأركان حرام وسينه وتدل على عدم الخشوع وخالجين فرضين منين يعدلها فيهم تبطل الصلق اللي هو السلام والإحرام منين يسبقوا بالإحرام والصلق ما خرجت ومنين يسبقوا بالسلام كذلك الصلق ما خرجت والأركان الأخرى آيات ما تبطل عليه غير بعد الشينا حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرافع رأسه قبل الإمام عنه بعد لا يأمن عن يحول الله صورته صورة حماري معناها زاد عن هذا في شنيع حتى يرط الإنسان عس منه معناها زاد مسابقة الإمام في الأركان حد يعدل الأركان سابقه هذا الشنيع ولا في الاحرام والله في السلام يبطل الصلة ولا عاد في الأركان الآخر يعود إحرامه شيء ولا يرط حد يوسيه خالق الصور أخرين قال لها المسابقة معناها زاد الله تم التافق معها اللي أركن اللي بدأ نبدأ معاه ما قال عدلت سابقه غير بعد ما حنيت لنعذره هذا مكروه وله يا الله ومنين يخلق مولي في الإحرام الله السلام بطل الصلاة وفي غيرها ما يغلطوا أعدلوا شين ذال عدم الخشوع وله يا الله الصورة الثالثة اللي هي المطلوبة وواجبة إن قال لها المتابعة معناها ما نعدل فعل ما حد منه هو ما أوفى منين التارك عن حانه لين يجح أكمر كابيه ويوفى من التكبير حدني أننا نعدلها ومنين يلتقى رفع من الركوع انحانيه لين يعتقى يستوى قائمه سمع الله لمن حمده وحد ينا نعدلها ومنين يلتقى كذلك معناها ما نعدل فعل ما حد منه هو ما عدل فعله ولفظه حد اني أنا نبدأ فيهم ذلك الساعة المتابعة واجبة ومنين تخسر قلنا عنهم عدوا اللي مرقبها صورتين مسابقتن والله مسابقتن وكلهم شنعة وتبطل في الإحرام والسلام هذا هو بالتزام تبع ما مومن في إحرام والسلام ذاك قاع واجب به اللي بطل الصلاة قلت نيته اقتدا معناها زاد عن من الفرائض وثنا قلناها عن من فرائض الصلاة نيته المامومي الاقتداء بالإمام حد مصلي بحد قدامه واجب ليهن وعنه مقتدي به جاكي عود يتوالى عنه الفاتح جاكي لات ركما تبطل إليه الصلاة ويحصل لفضل صلو الجماعة ويقول ما ينوى الاقتداء به ما يحصل لفضل الجماعة وتعود مولي الفاتحة واجب عليه في كل ركعته منه يتركه وضعه يترك منها البعض تبطر صلاةه تاكو بالتزام تبع أمامه من بيه السلام نيته اقتداء كذا الإمام فيه خوف وجمع جمعات مستخلفين ترجبناهم أن واجب عليه الإمام ينوى ولي نية الإمام في هذا المحال الأربع أراه من الشروط لا يستقبل ذركات معناها وفا من الأركان يوم الفلا وارك وعد الشروط قال شرطها يا غير هو الذي يجيب منهم بعد هون في البيت لهم ولا الباء قال شرطها اللي هي الصلاه معناها شرط صحتها هذا على حذف مضاف معناها الكلام محذوف منه كلمة معناها شرط صحتها اللي هي الصلاه او نساء الله يقول الاستقبال وتنجبنا طهر الحدث وستر عوره وطهر الخبثي. هذه الشرط فتنقل ريناه واللي زالنا لا نقول عنهم هذا حالتهم عن طهارة الحدث يعني شرط وابتداء وذوامن سوى ذكر رأس وقد رأس وعجز وتعمد ما تصح صردون طهارة الحدث أبداً واللي هو طهارة الخبثي وستر العوارثي واستقبال القبلة هذا شرط إن ذكره وقدر معناه زاد شرط إن العمانة مقدرة اللي هو وعليه نتيجة أكشنهم. يوده من هدم عجزة عنهم عجز عن الاستقبال والله عجز عن طهارة الخبث والله عجز عن استر العورة يصلي وتعود صلاة ما سقط عن مصله ولا هم يتحرر بي هشي وصلاة وصحيحة يصلي لابس ذوبه نجس ذكر بعض منه يصلي عنه مثلا نجس, نجس. شي واسم هذا لا هي قدنا عن نتكلموا على حكم طهارة الخبث بعد قاع طهارة الخبث قال قول عنها واجب وعليه يعود الصلمات صحدونها وقال قول عنها سنة وهذا كامر الله في المذهب المالكي ولذلك الشيخ خليل من الحقه قال هل النجسي والشيخ خليل من عادته قانون وعنه ما يقول هل يكون في قولين مستويين ما رباش رجح أحدهما معناها قال قول عنها هي اللا سنة طالية طارط الخبث ما هي واجبة وقال قول عنها واجبة ولقوال متقادين في الدرجة ما عادوا أحدهم من الثاني معناها عنها على كل حال منادم صلاة بنجاسة الناسيا لها صلاة ذيك صحيحة ويعد مندوبة على عده الوقت ومنادم صلاة بنجاسة عاجزا عن عزالتها كذلك صلاة ذيك صحيحة ولا يجد يجد في الوقت تو تعود نافلة ومنادم صلاة بها عامدا ما هو عاجز ولا هو ناسي لفي احتمالين لا يعود ما شعر القول اللي قال عنها واجبة صلاة ذيك باطل يقول أنا قاعد أعرف عندك أنتي طهارة الخبز واجبة وغور الموي بمعنى ما عدلك تركك لكساء صلاة باطل به اللي تركه واجبا والله وما شعر القول اللي قال عنها السنة قال لها أنا قاعد ما أشيلك الله عندك سنة توه معنك واجبة وراي ترك سنة وصلات صحيحة به اللي ترك السنة تلا يبطل الصلاة هذا هو حكم طهارة الخبز وفي المدافع خرج قاعد خف من ذاك شوي إذا هذه هي طهارة الخبز هاي <تصفيق> هاي نجد هذا الصياد الإنسان هو لنفسه عود رشيد طارت الخبث عرفنا عنها إلا من رأي كانها واشبة والله صنة وأنا عندي حالتي ساعتي قادر عليها وهي زينة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها يارتي نقول لها أنت واشبة إياك نعودانا مؤديا لواشبة نعودانا معدل واجب وتعدال الواشبة أكبر أشرف يوصل من تعدال الصنة ساعتي عاجز عنها والله ناسيها نقول لها أنت يا صنة. ما شرك لا للصنة ورأي نقع تارك بعد الله سونا إياك نعود أمو اللي ماني تارك واجب الباطل يعود حد نحن نبغر البح هذا يعود حد مجتمرة معه راسي شوي أكو طو... وهذا بالنسبة لطهات الخبث اللي وصه ستر العورة واستقبال القبيلة نفس الشيء أمو اللي أمنادم صلى منكشف العورة معناها ما نسيت العورة لا يعود ناسيا والله عاجزا هذا صليته صحيحة ولا حد أنه من دباره الوقت وأمنادم صلى متعمدا قال عنده باشي استرعوت ولاه ناسيه لها, لها اكساء صلاة باطلة اللي هو قال عنها شرط مع الذكرية والقدرات وذاك هو, مقا... هو مفهوم عود تركها عمده اكساء صلاة اللي تركه واجبا وشرطا من شروط الصلاة اللي هو استقبال القبلة كذلك شرط انذكر وقدر ونازد عنه ما يجد يصلي ما فات عاد عن بعد القبلة الله يصلي نادم صلى ما سيعني قد يصلي شور جهة مخالف لها هذا صلاته باطلة غير منين عود هو يعرف عن الاستقبال واجب غير عاجز عنه ما يعرف هو عليه يكسل قالوا وحدين عنه ولا يختار شيئا واحد يصلي لها اللي هو عاجز قال وحدين مع الله هو لا بد من تعود صلاته وفقت القبلة أحد من نص وهذا يتوفر يسر من محات يتوفر الإنسان اللي يرتب طلا صيام عليه ولا تعرف شيئا عليه ويتوفر في إنسان يمشي في البحر مولي ويعود البحر هايج ويعود اسمه ما يراعي فيه ولا يعرف قاعده أي شيء ما يقدميز جهة من وحده ويتوفر في إنسان في سجن مقفوض عليه بيت ضيق مولي ولا يعرف جهة من جهة هو هذا قالوا عنه أقوال واثنين قال قول هو هذا ما عليه يكون يجتهد في جهة يقول أنا بعد غلب ظني عن جهة القبلة الذي الجهة ويصلي وتوصلات وراه هي سقطت عنه قالوا وحدين مان الله هو يلطي احتاطه الجهات الغربعة ولا بد منين يصلي لهم الأربعة بعد أشهر القبلة كل شيء شهاد يصدلها وصلي ذلك الصلة الذكية وراها بعد لا بد يراها مع بعض لا يصدلها أربعة شهات ما أشهر القبلة هذا هو الاستقبال شرطها لاستقبال طهر الخدث وستر عورة وطهر الحدث بالذكر والقدرة في غير الأخير الأخير الصل هو طهر الحدثي ما مستثن منه ذكر ولا قدر ولا شص وشلون بلا تصح الصلاة بدونها تفريع ناسها وعاجز كثير يلعب صور العاجز والناسي في هذه الثلاثة ياسروا في يد لتنجبنا تفريع ناسها كثير ندبا يعيدان بوقت عنهم صادر اللي هو العاجز أو الناسي اللي طهارة الخبذي ستر العورة هذا عنهم منذوب لهم يكساع العادة في الوقت كل كالغا... غ معناها كل خطأ يك مناد مشتهد جهة ماسية جيت القبلة وعقب تبين عنه خاطئ لها معناها أنا قلت الق قبلة على هك ومنين جات فات صلاتي تبين عني أنا يك الجاهل صليت له ما جيت القبلة يكساع والعد منذوبار العادة في الوقت كل في قبلة لا عجزها أو الغطاء مناد معاجز يسوه عن ستر العورة ويسمع عن الاستقبال ويسمع طاعة خبث ما عليه عادة يكسر ما عاد في الوقت لا أبدا معاناة لا تصحيحته. إذن يعود لملزماله لعاده لا حد صلى وساعي عنه متوضئ مثل المضلا. حد صلى بلا وضوء الصلاة يكبات الله تعالى الله تيمم من العاد حكم التيمم لازم يعيد الصلاة لازم إعادة ما هو ما عدده لعاده عبارة عن صلاة صحيحة ومعادل الفضل تغير هي ذيك باطل وطوف ما هي خارقة معناها وصلت لما زالت في ذمته ما فات انتك ستعان يبدأ جديد حق ومن اللي يلاحظ ويالت كل إنسان يتم يحاسب عنه نفسه عنم نادم تيممه للصلاة وصل لها ومشى وعقب تبين له عنه ذاكري التيمم عنه قد يتوضع معاه هذا صلاة الهيدشي باطل مباشرة صلاة الهيدشي باطل مباشرة ياطعيس أولم ما يقدم على التيم وما فات حاسب نفسه وعرف كانوا حكموا التيم من ما بعد ذلك الى فاترين تيم من الصد ومشى وتبين له عنه بعد تيم مكبر القدرة علمه يا طارف عندك الصلاة واللي مزاد في دمته يرجع له ما يتكبر ولا يبي يرجع له أقوم عن ندم يعيداني بوقت كالخطأ في قبيلة لا عجزها أو الغطاء اللي هو الستر وما عدا وجهه وكف الحرة يجيب ستره كما في العورة الصقحون لا لا يعجب إن نكتب صوف يسوي في الصلاة غيرها عن لمرقب الوجه والكف من المرأة الحرة عن عورة من يجيب سترها سواء في الصلاة يسوى خارج الصلاة غير مودي شاب هو هذا يا كرت من عليه تاريخ صعند هياهم ولا خصله يشوي لكن استدراك من هذا اللي قال يجيب ستره لكن لدى معناها عند منين عن صدر يوقع شوشها أو شعر وجهين أو شعر رأس كلامي أو طراجين كيف العيد والله الرجل هذا تعود عليها لعادة في الوقت المقر بشروق تعود بخاطئة ما هي متعمدة تم تتصلي عن قدر منها يصوب شعر رأسها والله واحد من طراجها والله بريدها من صدرها اللي وقع انكش عنها ما هي بغرضها وجهات متلبسة ليها في الوقت لكن لدى كشف لصدرين أو شعر أو طرفين تعيدوا في الوقت المقرر رهبوا فهم شروط الصحة وعادوا الصلاة يجيبنا واحدين من ذوق شروب الوجوب الصحة اللي اجتنا قلنا قبل وقال هو العبر بها الوجوب غير معاهم ولا قال شرط وجوبها وصحتها هذا الشرط ما ت ما توج بدونه ولا تصح دونه بدونه وما تسمى صلبي شرط وجوبها أن قام عنها الطهارة من الدميل اللي هو دم الحيض والنفاسي بقصة قالوا له هو الصقع على الطهارة باش لا ينعرف هي الطهارة من الدم قال تعرفه بنوعين دليلين واحد القصة بالفتح الفتح القاف وهو ما النبي أبن تراه عند انقطاع دمها هذا دليل على الص... على على, على... على انقطاع على الدم أو الجفوف في معناها زاد اليوبوسة كانت شرايبة للدم ورات اليوب... اليوبوسة عرفت من ذلك عن الطهارة إلهي دخل النهون على متين وعلى متين الطهارة بلا قضاء أيامه هم دخول وقت جاب مولي دخل النهون عن المرأة لا يلزمها قضاء الصلاة في أيام الحيض والنفاس الحمد لله لطفا من الله هذا اللي يتفوت في الحيض أو النفاس حرام عليه الصلاة ولا عادلتها ما تصح عليها ما هو عليها قضاء الصلاة واللي في ذاك الزمان به اللي يدلها ملانا فضلا منه وكرما بهذا المانع وعاد حرام عليه القدوم والأصلاة وذلك سقط عنها وشوف قضاءها ما تلات عليها قضاءها لكم عن ذي لا قضاء أيامه الشرط الأخر من شروط الوجوب والصحة دخول وقت معناها زاد عن من شروط صحة الصلاة ووجه بها دخول الوقت ما توجب ماذا فادخل وقته لا تصح وهذا كامل في تنجبناها مقبول هو كاتي في الشروط فالدهاب به حتما معناها عن واجب فعل الصلاة في وقتها ولذلك قال الشيخ خليل هوك في دخول الوقت لم تلزي ولو وقعت فيه نادم شاك كان الوقت فاتدخل والله ما زال شوي هذا حرام إليه القدوم على الصلة وإلى قدم إليها يتعود صلاته ذيك باطلة يسوه هو قاعد تبين له عن فات عاد الوقت يسوي تبين عنه ما فات عاد الوقت نادم ضرق قال أنا شاك بعض في كان الوقت الحق وقاموا صلوا منين أين الحق هوكي هو أعرف عنه الوقت الحق هذا صلاته ذيك اللي قدومه عليه أصلا شاك ونهي بخول الوقت ندرح رقاه إلا تبين له عنها ما فات الحق أكوى بلا قضايا منه ثم دخول وقت فأدهار به يصل به مع اللي هو الوقت حتما معناها وجوبا أقول كلمة تثمين شايفة وانت من بيها بيت الله فهم الأركان والشرط وعد وعد شين قال للسنن واسمه نصر من قسمتني لانا وعيني سننن مؤكدة معناها زاد معمور بها أمرا مشددا معناها زاد تأكد وجوبها معناها سنيتها يا الله تجي وعددهم 8 وهذه السنن حد ترك منهم واحده ليس من السجود ولكن السجود يعود ان قالوا السجود القبلي عيادك السجود يعود لا تركوا تبطل صلاته ويعود لا تركوا ما تبطل صلاته ذاك لله يجيبهم ان شاء الله في محله بعد قاعد نشوف السنن اولا قال سنن هذه تكون بعد الواقيه اللي هي الفاتحه لان من اسماء الفاتحه لانها تقي صاحبها من الكفر سننها اللي يصل أولا قراءة السورة بعد الفاتحة والسورة لا مفهوم للسورة عن الآية وإنما المطلوب جزء من القرآن آية وآيتين وصورة وصورتين وعبر بالسورة بها اللي يجاصر فيما عبر بها كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعحد كان يصلي بالسورة لغير بعد ما نادم صلى بآية تصح له الصلاة ومن نادم صلى بآيتين في أكثر والله سورتين مولي ما تخصر لش فيهن السورة مطلوب سنة في قراءتها في الأوليين معناها الركعة لولو الثانية من كل صلاة سنة للمصلي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة بلك السورة حتى من حتى آية واحدة تقريبا آية واحدة أي تحصل لبها السنة آية واحدة تحصل لبها السنة حقب بعد حقب الفاتحة مهتس ويجي السيد من عام العقب يركع بقى. الله اللهم ينجيب آية يركع ولا عليه السجود القبلي به اللي جاب ذاك اللي صنن ما يعود ناقص صلاته أول ذلك أظر كمنادم عجلين يقضي يصلي يقرأ الفاتحة ويقول ذق ذق حرفين وهي آية ثام ذق إنك أنت ذق إنك أنت العزيز الكريم على سبيل التهكم وكهتاك إلا قال مذهام متى هذه اللي في الرحمة قل هو الله احد قل هو الله احد ها هي عشمته اي آية. طويلة ولا شاب اي دين اللي ضمنته ولا لا تعد اي وحده ما اللي تحصل على الصن اذا المطلوب اي اكثر تحصل تحصل الصن حجر سنان والصوره بعد رواقيه مع القيام القيام والصوره سن اولا والثانية هذاكم احله قلنا عن هذه السورة يا الله تعود تقرأ في القيام وتعود في الركعة الأولى والثانية ثنتين. كذلك من سننها الجهر في محله اللي هو رفع الصوت بالقراءة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء من الركعتين الأوليين من كلهم رفع الصوت بالقراءة بالفاتحة والصورة بالنسبة للإمام والفذ هذا الصنع والمام من طلوب من نقعة القراءة كذلك صلاة الجمعة كذلك قاع كل صلاة قبلها خطوة زي جهرية ذاك من ذلك لا يجيبوا صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكشوف وصلاة الصلوات اللي معها خطوة ذي جهرية دائمة كذلك السر اللي هو إخفاء الصوتي معناها زاد تقضار في حتى ورقالها سرا معناها التحت في الركعات الأخيرات من هذه الصلوات اللي عدينا ومن صلاتي النهار اللي هي ظهر العصر في كلهم هذا هو في محله سنة مؤكدة معكدة أكم على شهر وصير بمحل